إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ليأخذه عدول لي وعدول له وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَا كَالِيلَ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 وَأَصْطَلَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبَ أَنْتَ وَأَقُوْكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنْيَافِ ذِكْرِي إِذْ هَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلَ الَّذِينَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ 117. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 118. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 119.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 إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعفر 111. كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى